بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم ان احمد ونستعين على الهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا ومسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أنا محمداً عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسلينا منهم الكثير اللهم أحسد ختامنا اللهم أحسد ختامنا اللهم أخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير اللهم لا تجعل الدنيا أفر همنا ولا بمدعنا اللهم لا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا بحمنا اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين أن ترزقنا عيشة هنية وميدة ثوية فما ربنا غير مخزن ولا خضره اللهم نسألك عيشة هنية وموت ذا سواية فما ربنا غير مخزن ولا خضره اللهم إنا نسألك خير المسألة خير الدعاء وخير المجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير النمات أن puddingا اغطق الموازننا أقبل صلاتنا وصف الخطيئاتنا ونسألك الدرجات لعول من الجنة ما انا بعدي احبتي السلام عليكم الله لا يمنعني عن حضور هذا الدرس لكن شديد برضو الشد شديد يعني واعظم شيء في الدنيا ان بعد طبعا توحيدنا لله عز وجل انه سويبه فالله ما حسنا القول <تصفيق> وسبحان الله يا احبتي رايت في الموت رايت عند غسق الموت انه لحظه الغسق دي ملخف حياتك ملخف حياتك تخرج من الدنيا من كل شيء لا تخذ عددك معاك وكنت أستاذة في الجامعة ولا تخذ مالك معاك إذا كنت أثر بالخيان ولا تخذ متاع الدنيا لو كنت تمثالك القصور والبن ولا تخذ معك أولادك لا تخذ معاك كل ما تخذ معاك حتى يظهر أثر على وزهك عند القصة سبحان الله أثر عملك او أثر رضائك على الله يعني الأمر المهم أنت في حياتك أن تكون راضي عنك أن تقرب من الدنيا وأنت عن الله عز وجدي اللهم رضينا ورضى عنا يقول الإنسان لما يقرب أن الإنسان في الرضا عن الله عز وجدي وحبايك أن تكوني في ضرحة وضر ابتباعك كلما شدد عليك البلاء في الدنيا، بعض الناس جهلاً تقول ماذا؟ ياه هو الإنسان هذا الإنسان ده ربنا لا يحبه كده عشان كده عاد يبتليه بتليه بتليه. ما هو نفس جهلاً يعني الإنسان الجهل هو كده الإنسان الجهل يعتبر أن أهل البلاء قد يكون البلاء لهم يعني من الله عدم رضا من الله ولم يعلم العبد أن البلاء من الله لأهل الضاء الأهل العافية لأهل الطاعة هو قربة للنباء غسيل لكي يخرج الإنسان الدنيا وليس على عيه عليه كوربة الشجر التي تحط الغربة حتى الشوقي يا حبا عندما يأتي إنسان كلا يشوت كلا إنسان أو إنسان في الدنيا مهض مرض شديد وأحذي شدد عليه البلاء وشدد عليه البلاء وشدد عليه البلاء من يحذب في أي نوع من أنواع الابتلاء سواء كان بلاء في الجسم أو البلاء خرج الجسم بلاء في الجسم يعني مرض من زنيش كلنا هنخرج منها لو كان البلاء في الجسد أو هي من حولك ممكن ان ثاني يبتلى بالجسد بجسده بمرض او اصابه بمن حوله ان اللي حواليها اسوء او يسيء او يعمل له حاجه يعني ده بمن حولك ابنك بنتك زوجك اي حد الناس بنا كل ذلك بلاء أصبروا. ومصادفه ورابطه اتقوا الله عليكم لما يتذكر الإنسان كده أنه ظنم أمر عليهم يحدث أما تشوف في النهاية كده انزعوا كل شيء وحاتوا التكفل انزعوا كل شيء يلا انزعوا كل شيء وحاتوا الأكفام وصدت رأيه وقفين على بان الله ما شاء الله قولت يعني دنيا دنيا بتجي من عمان يجي من الموت؟ ومال لها الناس مش هنا في ناس مش هنا بالمره شايفين الناس ميته وهم وانا في طاع اثر الطاع مش موجود بالمره حتى لو قوم يسلموا على الميته وهي بتمشي يقولها مثلا باي باي فلانه وكانهم رايحين القصه يا وحقوم يا رب عدلنا يا رب يقدرنا يا رب افتح يا ربي فقهنا ان الموت لا يا ربي فقهنا ان الأسان يعمل لذلك اليوم أو يا أحباي والله يضيع أمر شديد أعملوا اليوم القريب لا تظنوا انه بعيد أبدا أعملوا اليوم قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك فأعده من أجل الحفرة دي فأعده حفرة. حفرة تخيلي أحب الخلق إليك ممكن أحب النفس إليك ولا أمك، ولا حبيبتك، ولا أختك في الله، ولا حبيبتك يلا بسرعة بسرعة يا جمال عشان يلا عايزينها بسرعة عشان عايزينها بسرعة عشان نحط عليها والمين عليها ترب بسرعة عشان نقفل عليها المقبر بسرعة يا مسكينة أنت لوحدك أنت لوحدك مفردة في قبرك منفردة لو تدري هذه المسألة من الآن اللي عملت اليوم القريب يوم يفاول مرء من أخيه وامي وابي وصاحبته وبني لكل من منهم يا رب ان شاء الله اللهم ارحمنا واخرجنا منها على خير واجعلنا اهل طاعتك اللهم اعتق اللهم اعتقنا من الغفله اللهم اعتقنا من الغفله وارزقنا عمل عملا تقبلنا به واخرجنا منها على خير ودع في كل يوم حبيبك أو ودع في كل يوم حبيبك وننطعني أحبي وننطعني ما لم يكن لهم طبعاً من تنفعه النار؟ من لم ينفعه؟ سبحانه الله أرى من حول الميت أنظر إلى الأحوالون ونحن سبحانه ماذا يفيق؟ ماذا يفيق الغافل الآبق عن الله عز وجل؟ ماذا يفيق؟ ماذا يعولق؟ متى يعود البعيد إلى الله سبحانه وتعالى؟ متى يستيقظ النائم؟ يظل العبد نائماً في الدنيا غافلاً عن طاعة الله حتى إذا دقل في معسكر الموت؟ أفاق على السؤال رجع عشان يفوق بعد الوقت خلاصاً تغلق الأعمال وتختم الكتب وتغلق صحائف الأعمال وينتهي المسألة وتنتهي الرحلة فاشن في هذه الدنيا في الرحلة رحلة, رحله رحله رحله اظنها جدا قصيره مهما طالت هذه الرحله لانها رحله قصيره من يعمل لرحله قصيره مين اللي بيعمل الرحله مين اللي يستعد للرحله لما تيجي تشوفي سبحان الله احوال الخمر يا تتذكريها ما شاء الله قوه الجبال من متاع كثير وما من دنيا كثير ولا متاع وزوج واهل و... واولاد كل شيء اخذ ايه اخذوا ايه العمل وهو الصبر على الصبر اللهم اجعلنا عامرا ترضى اللهم اشفنا بالام اللهم اللهم لا تجعلنا في اللهم لا تجعلنا في دنيا لا نبكي على تراب اللهم لا تجعلنا نبكي على التراب على نعمه من في الدنيا التي زويتها عنا في الجنة فكله إلى زوان كل هذه الناعم إلى زوان كل هذه الناعم إلى زوان لماذا ندلتك على الدنيا؟ لماذا أنت حفاني أخذ إيه؟ إذا كانت الدنيا من الإسان تتبقى منها يا حباي والله عديد المسألة تنظل إلى آيات ربي سبحانه وتعالى وأنت قاعدة فرحانك ذا وفرحانك ذا على أنت قاعدة من ضغط البصر يقولوا عليك كل شيء, كل شيء. الناس على الدنيا ولين الناس بتحذر عليها ولين الناس بتغتالق عليها ولين الناس كلها بنه تجمع وتخزن وتجمع وتحط وتجيب وزينه وقصور وبيوت وتترك الدين ورايح وتترك الدنيا والمتاع غير المتاع ان متاع الدنيا قليل والاخر وتغير ايه والاخر تغير من تقي نعمل الدار نعم الدار دار المتقين نعمل الدار التي نعما لها لا اقول من بنتهي من الدنيا خلاص اننا لا لا انا من الدنيا ما يعن على هذه الدار الاخره منها بس ناخذ منها ما يعيننا عليها الاشوا كلها مننا بتيجي بعض الناس تيجي تسترتيكي او تسالك تقعدي تس... تنططي تساليلها انت مش معني سؤالها كده كل سؤالها دنيا كل سؤالها دنيا وكل دنيا عشان كده نقول عوض على بينا عوض إلى الضرب عوض إلى الصرح مع النفس عوض كل واحد هنا تنظر كتابة وضفة مع نفسها كده تتسأل نفسها ماذا عبدتي يا نفس تولي قبل أن نتروي يا رب سعودي إلى الله يا نفسي إن نزل بموضوعي القريب يا رب كل آل يا نفسي إن كل آل القريب أن نوضي يأتي الله و صندوق العمل الموت يأتي بغتا و صندوق العمل خلبي بنات الموت يأتي على غفلة كما حال الراجل الكبير عندكم أمه كويس بس البدل صغى مالي يا صغير يا حبيبتي يا ابنتي في الدم هل أعلمت؟ يا ابنتي في الدم لو جاء ملك الموت ماذا أعلمت؟ يا ابنتي في الدم و حبيبتي ماذا أعددتي؟ إذا سألت، ماذا أعددتي؟ هل أعددتي للسؤال جبالا؟ لا أقول أن ذلك يصير بكدآب، بالعكس العمل الصالحين يصير أصير مع بعض الأفضل بالإعداد، بلقاء الله أدواجين أو الجاملين، وحد مسؤولين، مصرور. وحدة مسؤولين، وحدة من الشنطة؟ أهلا مسافحة، أصبريكي بسرعة، أنت مسافحة، أنت مسافحة، أنت مسافحة، أنت مسافحة أنت مسافحة أنت مسافحة أنت أنا مرتحلة إن بقيت معكم يوماً لابقاً لا أبقى معكم اليوم الثاني هذه الدنيا ساعة من أقل من الساعة إذا جاء أليم أجره لا يتحدثون ساعة أقل لا يستخدمون فهذا قمنا بشباين أن لا تكون الدنيا أكبر همنا ولمان لا علمنا وأن لا تصفت من لا يخاف ولا يرحمنا اللهم زلنا علماً وأحقنا بالصالحين وَجَعَلْ لَنَا لِسَانَا صُدْقِهِ الْآخِرِينَ وَجَعَلْنَا مِنْ وَرَثًا لِجَنَّةِ النَّعِيمِ يا رب العالمين نرجع مرة ثانية إلى قرآننا أسأل ربي سبحانه وتعالى ان تلقى هذه العظم من قلوبنا شيئا يا رب العالمين هي الآية الرُّبع بأن الضاجية الرُّبع يعني نعم هو الشاحب بتاعنا بداية فره هو الشاحب اللي احنا دلوقتي هو اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي سبحان الله اللهم اجعلنا من السابقين ان اوالي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن وِإِرْثُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم كَانَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَأَمْ وَلَهُمْ أَنفُسُهُمْ, أنفسهم وَأَمْ وَلَاهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ أَمْ بُدَّهُمْ وَأَمْ وَلَاهُمْ بِأَنَّ إِنَّمَا لَهُ الْبَقِيَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ al تُنْدِي بِتَشْرِي الفوز وَتَشْتَـي وذاتك هو الفوز العظيم وذاتك هو الفوز العظيم, هو الفوز العظيم العابدون الحامدون الس حِيمَ نَرْدِ دَامَتْ لَيْلَهُمْ إِنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا وَكَانَ <تصفيق> إلا عن موعدة وعدها إياه إلا عن موعدة وعدها إياه لما قُلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنْ كُنْتُمْ تَرَبَّا لَهُ فَعِبُدُوهُ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ تَعْبُدُونَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ جاء هو الحق وما كان الله ليضل قوما بعد اذا هداهم حتى وما كان الله إذ بعدا ان هداهم حتى يبينا لهم ما يتقون بعد إذ هداهم حتى يبينا لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم Inna allahe bikull shayhi alayhi Inna allahe lahu mulkul samawati wal-arru Inna allahe lahu mulkul samawati wal-arru Yuhyi wa yumit inna Allaha lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi بعدها احنا اضغام فلا يسمع صوت الدال لأنه تضغم في التاء فلا يسمع صوت التاء لأن الدال ساكنة تضغم في التاء الدال ساكنة تضغم يبقى لا قطر التاء لا قطر التاء بشدر اكراه مرة علشان كده في المصحف موجودة بدون تشكيل لا قطاب الله على النبي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا مُكَاتِبَ لِلَّهِ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما بَعْدَ مَا كَادَ يَذِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا وَمَن تَتَّبِعْ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِ إِنَّهُ بِالْمُشْرِكِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ إِنَّهُ بِالْعَبِيدِ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الْأَتْرَابِ الَّذِينَ كُلِّفُوا حَتَّى وعلى وعلى بما رحبت وضاقَت حتّى لَهاطَ عَلَيْهِمُ الْعَرْضُ بِمَا حَكَبَ وَضَاقَ وَدَاء وَهِمْ خَلْف بَعضُكُمُ الْوَدَاء خَلّي بالكمها وغاقف عليهم أمر مدرهم وغنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه وغنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَا هَلَكَ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا لا ملجأ من الله التواب الرحيم إن الله هو التواب الرحيم هناخد من أول ال... هنقف فينا إن شاء الله ونقف من... في التفسير عنه والسابقون الأولون إن شاء الله هنقف عن قول ربي في الشرح وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم من السابقون يجعلنا من السابقين الله مجعني وإياكم من السابقين فكريم كده السادقون السادقون أولئك المررون خلي بالكم فيه في جنة في النعيم كلة من الأولين وقليل من الأول على سرور كبولة شكا من الدهب والتكيين عليها أخيالي أكثر بتاعي أسأل الله أهل السبق أهل القبر أهل الطاع أهل الإقبال على الله اللهم اجعلنا منها. حبيبتي إذا سبقت أحد في الدنيا اتبهانه لكن إذا سبقت أحد في الآخرة أسأل الله ألا يصدق أحد إلا الله إذا السبق وده الصرف الحقيقي او السباق الحقيقي السباق الحقيقي بيجنننا نتسابق في الدنيا فلان عنده ايه فلان عندها ايه وفلانة قالت لها نعمل ايه وفلانة هتتمتع بنعمل ايه وفلانة اتجوزت ولا, ولا, ولا ما اتجوزتش وفلانة خلفت ولا ما خلفتش وفلان عندها غنى ولا ما عندهاش غنى وفلانة عندها فيلا ولا ما عندهاش فيلا وفلانة عندها قصر ولا ما عندهاش قصر وفلانة جالها دهب معرفش بكام وفلانة ما وفلانة صحتها وعافيتها معرفش ايه عامله زي الحصان ده مش عارفه الحصان والثاني زي الحصان كل ده منتهي في كل ده ده سطوره احنا من اهل الثقه ولا من السابقين من السابقين ان شاء ولا من الفريق الثاني سالت هنا سالت ولا من أصحاب اليمين فسلام الله من أصحاب اليمين ولا أصحاب اليمين من المفتدين الضالي بل... ونها تجعل منهم فكل مفتد دنيا تنتهي من ثلاثة ويخرج كل واحد فيهم يخرج منهم من ثلاثة خرجين يا أحبائي من هذا ثلاث أصناف يخرجون من الدنيا لكن ترى هؤلاء الذين سابقون هل يستمون؟ لا يستوي لا يستوي <تصفيق> اللي استوت مع الاهل اللي جهده في الطاعه واجتهد في الطاعه واقبلت على طاعه الله وما في شكل ان الطاعه تحتاج الى جهاد وما في شكل انك الطاعه تحتاج الى جهاد نفس وما في شكل ان الطاعه وما في ان الطاعه تحتاج الى صبر صبر في نفسك على من حولك الطاعه تحتاج لان الناس اصبح في احنا اصبحنا في الزمن اهل الطاعه ورماء اهل الطاعه ورماء انت تشوفي أهل المعصيه ماشيين زي ما قلت لكم كده مثلا واحد اهل الطاعه ويبقى على طاعه لله سبحانه وتعالى ان احنا شديد مثلا في اي شيء في حياته مرض في جسده وكذا يوم يجوا اهل المعصيه يقولوا ايه الناس ديش بيقولوا اهل طاعتك شوفي ربنا عمل فيهم ايه وعمل فيهم جهنم الشديده والله لان الصدق يكون احباب العمل الصالح فنقول دعنا في الله وقد لا يبلغ الإنسان بعمل صالح ونزال فأنت تشوفين أهل الأحلام القربة من الضربة ورودة عن الله والطاعة وتبديهم في بلاء أرسلوا ببتلاء في الدنيا شديد تبدي إيه ياه ملاحقاً ألا إنا سلعة الله غالية ألا إنا سلعة الله ينزال تجد يتبغن الضربة أن تغني حاجة مهرها غالية جداً المهن أن الجد تحتاج وتحتاج إلى ونزالك نعم ونزالك قيل من رأىها الجنة حفّت بالمكاره وأنها حفّت بالشهوات شاء أهل الشهوات وأهل المعاصي وأهل الطاعد لا تعدكم قوي إنما اللي عايز يدخل الجنة يحتاج إلى حفّت بالجهال المتعيل حفّت بالمكاره يعني ماذا هو المكاره؟ بكل ما على نفسك لا، هذا النفس، هذا صعب، هذا لا يعلم عايز. مشاهدة الجنة جنة معدها السنوات والأرض عيدة في المنطقين عشان كده سبحان رب العرش العظيم اللي فيه من اراد الجنه سارع سابق اليها سابقا الساري وسبق وردت لما ظهر لما ذكر الصرفي في شكرا السرعه والمثابره في الله لم تذكر اسرع فالمكث الا دليل الى النعم والسريع الى النعمه جنته عروات النعمه عينت ثم قلب عبد سبحانه وتعالى كده صفات وكذا كما جاء في سوره النمل احنا نيجي بعض الاوبنات وسبحان الله عندي بنت تقيه وكذا وكذا بنت تقيه جدا وسبحان الله صاحبتها ممكن تكون ولا تقيه ولا ولا تعرف الطاع ودي الهاري كويس جدا ولدين ما كل ما يجي نصيبها ما يمش كل ما يجي هو يكون معمول لها لعنه مش معمول لها سحر ولا حاجه هو قدر الله وادخل لها الخير كله سواء في الدنيا أو في الأخذ إذا هي بربنا سبحانه وتعالى عيدة يختبر المرض بالمرض بنعمة من النعم يصبره يصبره وصابره ورابطه المسألة عيدة مربطة المسألة سبحان الله طائعة وقيبة من ربنا سبحانه وتعالى ويشدد عليها المرض يشدد عليها آه نعم نحن معشر الأنبياء يشدد علينا شوف النبي صلى الله عليه وسلم الموت يجي مثلا تقطع يعني النبي صلى الله عليه كان لما السيده عائشه لجنها اصحى صلى الله عليه نبي الله اكبر الذي اعتبره في عمري لعمرو الله صلى الله عليه ركبت عيوني اللي قال لي ربي انك دعيت اللي وتعالى يعني لم يناديه باسمه ابدا يا يا <سؤال> ايها الرسول عارفين يعني الامر بالنسبه للرسول لكن عرّه من ذلك كان يشدد عهي بلها وكان يشدد عليه المرض وكان يشدد وحتى خكرات المرض كانت عرّه من ذلك يمسح العرق وأقول ألا إنّ للمرض خطرات <تصفيق> <والسطرات. تصفيق> ولما النبي كان يمرض كان يمرض وعفوك عفاقه وعك النبي كان إيه؟ إذا نرجع مرض نسابق ونحمد أبهما زعني وفيكم من ولا تبكي ولا تحزن ولا تهلوك ولا تهن ولا تحزن وانتم الاعلى انصر ومقرم الله نصرًا عظيم يوم تسكن القرح والرب رب كل جد النهارده عندي البلاء بكره علي العافيه ديك كان ايام ولادها هذيلن وهي علم الله تديننا امنوا واتخذ هذا الله لا يحب الظالمين ولي الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حللتم ان تدخلو الجنه ولن ما يعلم الله ولن ما يعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصادق من كذب افهمها نهله خلينا خروجنا من الدنيا هيبقى لا يا حبيبي الامر يحتاج الى طاعه ويحتاج الى رضا يحتاج الى صبر يحتاج الى مصابره وهنخرج هنخرج هتخرجي هتخرجي ابيتي امرضيه بص كده اللي حوالين كده تشوفوا واللي جنوب هخروا كلنا هنموت كلنا هنموت بس متى <تصفيق> وهيخرج من التابور لأنه ليه معادي ولو كنتم في جروج مشهر ولو كنت هنا في الحريق ولو كان بيت الدواسع عليك وصله والمبيت التافيه قصر قصر عليك عين الموت حياتي بس طبع أنت من السادقين ولا أنت من لما, ذك... لما ربي أمر في الكتابه لما تكون من جئال وأزنى على أهل السمقين و قال في اعمال الدنيا أن ان المسابقه في الدنيا او العجله في الدنيا من الشيطان الا العجلة في عمل الاخر لكن انت تكوني متعجله في اعمال اخره ما تستعجلي لما مش عارفه انت ايه بقى فانت يا ترى النهارده يا ترى بكره بتستعجلي ولذلك مهما عمل الانسان يا جماعه مهما فعل مهما كان عمله واهم ما يجي احساس ان يا رب هياخد او مثلا مرض عضال او كذا واحس اني اخرج من الدنيا من لحظه غريبه يا ربي سبحان الله أخرج من هذه الدنيا وأنا أو أتمنى أن أفعل كذا وأفعل كذا تجدي مع إنه يشتغل ويعمل إلا إنه محظة الفراق شديدة جدا يتمنى لو زاد يتمنى لو أقدم يتمنى لو سارع سفن وطير محمد إذن نرجع إلى قول ربي سبحانه وتعالى في أهل السبق وابي أبوامز عني وإياما هنا يقول رب سبحانه وتعالى والثالثون الحساس والثالثون الحروب المدينة لا مهاجرين مهاجرين وقتنصات الذين يسرقوا بالفضل الذين هاجروا في مدى والقنصر الاستقلم هم الاستقلم أحسن استقبلوا في المدينة وكانوا على أنفسهم ولو كانت جيدة فقط أفقصات الذين سبقوا هاجرين هم وضعوا للإمام كيف؟ كيف يخلي بالإمام؟ وثبقوا هذين هؤلاء فيه الإمام من أسلق أول من أتبع رسول صلى الله عليه وسلم ثم ثبقوا في نهجرة أول من هاجر لما جاء النباء لنهجرة هاجروا من مكة إلى المدينة وقبل هجرة المكة كانت هاجر في حجر وجاهدوا جهاز أنهم يسيروا بيرتهم لذلك لو أحد يقول لك الآن سيدي بيتك مثل ما هو كده أخيالي الأمر فكري فيه لكي أعرف أنهم فعلا من أسلقين لو تخيلي جه انسان قالك ديتك ديتك بتاعتي دي وراحتك وفليدك وفراشك ومتاعك حالاً لي وهتخرجيه وخدني كل شيء مش هترجعي تاخديه حتى لما رجع عمرك ما خديهوش لا خلاص تركوا لله ومن ترك شيئا لله والله عوضه خير ان تركت راحتك عشان تقومي تصلي الصدقه يا بيبيه ايه ان اللي ترك راحته عشان يعمل طاعه لله الزوجين ان جوابها يعود <وهي> خيرا هي يعود اول انت تركتي الزياده اللي انت كنت بتحبيها وتقولي لا اصل انا بحب الكذا انا بحب الزواج ده لا وتركتيها عشان تتزيني بالمال في الاصل ياربنا عيبها وبالشر ما نطق شيئا من ده على الله كلمه من اهل كل شيء اقضي على ذلك الأرض. كل شيء تركوا العبد لله عز وجل طاع العبد وجل اكشني بين ربنا سبحانه وتعالى اللي في خيره فيه وذلك فالسابقون الذين سبقوا وعزينا كما نفعلنا لهم المهاجرين أحيانات البداية الآن ومعنا لهم من المهاجرين الذين أخرين من زيارين وأمولين يبقلون فضل من الله إيه ومعنا ومعنا ثمانية صورة الله ورسول بائهم قالوا سمان أرض حين وصروا بحفور وصرقوا الثاني من الذين هم حفظه الأمصار الذين قادموا فيها الذين, الذين تبعوا في الدار والإيمان عن الإيه البارد من قبلهم أهل. يحبون الاغرو يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في سبلهم حاجة مما اوتوا رقمك او عدد 20 اختار اي واحده عندك البارك تبقى... اللي انت عايزه يا زين ايه سبحان الله لذلك قيل لهم ولا يجدون في سبلهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم كان في تقدير ربي تعال اختار اللي انت عايزه وخدها وحلال على الجناب وقال ان والذين اتبعوا بالاحسان ان شاء الله احنا بقى ان شاء الله يا رب احنا رحنا ان شاء الله يا رب احنا اشتقنا لرؤياك يا رب اشتقنا لجنتك قالوا لنا في الجنه في الجنه يا رب احنا اشتقنا لرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم يا رب اشتقنا لرؤيا من فارقونا اهلنا الاحباء الدنيا رب اشتقنا لرؤيا وعند تنتك يا رب اشتغلنا اللي أنا آمين يا رب اتفقكم الله ويصديك الكبير ويصديك الكبير ويصديك يا رب الله ذلك نحبه بأشبه في قول رب سبحانه وتعالى لن نتبعهم هنا ونحن نحن لكن نتبعهم بأيه على الضرن على الطاع جهد في العقيدة ولا يقول ظنك كثرة المخالفين لا كنت في مجتمع أو كنت في مكان وكل الناس يحوالي لخاتمك اي تشكل كده في الدين مشكلة لا إذا أريد أن يقرأ في الدين أنت كنت على حق لا يمرر لنا في كثرة المقالفين وما أقفل المقالفين لو كنت أهل الطاعة ومسك على دينك ومسك على أهلك ومسك على أهلك هتبصت ليك من حريك لصبطونك لا لا لا على الدين مشكلة لا حتى أهل الدين نصر أو أضعي نصر لكن في حقيقة لنا هم مخائر قوين صح لكن لو يصل كل شيء لكن لا تقريب ولا إفراغ ويسر الهم ووضحوا لنا ذلك كدير ولذلكم نقول الذين اتبعهم الإعصال الصحيح والنقوال الصحيح الصح والمعامل الصحيح هؤلاء الذين سلم وثمع سلم هؤلاء وحصل الله من نهاية المكهو أفضل السلامة من الله والله منظمنا بأياتهم من هذه الأخوة رضي الله عنهم أكبر من نعيم الجنة رضا الله عزوزنا أدلا من نعيم الجنة أن يحل عليك بعد كل ذلك رضا الله يدخلك الجنه وهل بعد ذلك هل رضيتم؟ نعم بعد ذلك كيف لنا نرضى؟ صل عليكم رضاني وحل عليكم رضاني فانا اخفق معك يا مولانا بس مش معكي انت بقى بقى عمرك ودي القيله في نهما جانب الولايات جمعها قادرة سبحانه وتعالى وردوا عنهم عزل الله سبحانه وتعالى وعزلهم جنات وعزلهم جنات تحتها منها تحتها من غير من تحتها تجري تحتها لأنها سريعة منها تبطر شوية لكن أنا تجري تحتها على فول ملامسا الجارية التي يعني سبحانه وتعالى كيف يوجد الجنان فيها صقي الجنان والحلاقة الزاهرة الزاهرة ورياضة ناضج جنات المجينة كما قال ربنا الغير نائم في قصر والجنات تحت قصر الانهار قصور الجنه الذي تحت القصر ايه على الجيم الانهار تحت الانهار سبحانه وتعالى فيها لا موت فيها ما يبغون عنها حولا لا يطلب عنها ولا يكون عنها بدلا أهل الجنه لا يطلبون بدلا عن النعيم خلاص ماشي هو في حاجه اسمها أنت ممكن إنسان في الدنيا بإيه؟ أنا مشت معرفش ذكري أنا مشت إن شاء الله قوضة خير أنا مشت معرفش قوضة بس على الكعبة كده خلاص كل الأمنيات دي أمت في أمنيها لا يكون فوها أمني خلاص تأتي بجنة فواتدين فيها ومارسود في القياس هذا المعين لأنهم مهما تمنوا في الدنيا مهما الكل بيتمنوا في الدنيا بيكون فيها ومهما أراضوا في الجنة يعني ومهما أراضوا أي شيء مفتدفين مجرد نخطر على ذلك ولحمة طيبة يمنا يشغلونه مرة تشتين ذلك تأتيك دا لحمة طيبة لانت تشتين ما نهما تشتين من الفاكهة ستتبلى عليك ستبلى عليك وإذنها وإذنها معناه إذنها وإذنها ودردها وطوحها تذينها كنت أعرف كده لك بعدنا سبحانه وتعالى أو على القرائك كده لك سبحانه وتعالى أبو الطاهيم وجن الجنم نتين دا قريب قريب انت دايما بتجي عن اوقات متاخره المنظر اللي احكي لك فيه اي فتحه تؤفيها يدك ما هذا الليل ما هذا الليل ايه اللي الدنيا دي بتخرب الامتحان الدنيا دي او لا لا لا لا لا يوسف يا ولا عندني سنار انا لا اقاطع بشر ذلك سبحان الله ان ذلك حقا بمترض. لا تروضي ده فهمه مصلح هتفوزي في الدنيا بايه تتخيلي ان انت ممكن في الدنيا تملكي ايه تتصوري ان انت في الدنيا تملكي ايه وتتصوري ان انت في الدنيا كنت سعاده ايه عايشه سعاده إيه؟ هو الفوز في الدنيا ابدا ما تحزني على شيء في الدنيا بادئ لكن احزاني على قاعده هذا هو الذي يتحزني عليه لأن هنا الباقي ذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى في ذلك حوز العظيم. العظيم قال هنا ما حصل لهم كل ما تحب النفس هنا ذهواه نفسه وكل لازل الأرواح تكون لنا عند الخلوط وكل شهوة المجدام وانتفى عنهم كل محذوب كل شيء كل شيء لا هرم ولا, ولا مار لا أبطع في ولا ابتداء في الدنيا ولا زوج تقولي شكال معه يعمل فيها ويعمل فيها ولا اب كان عام ولا زوجي كانت ناشد ولا مفيش خلاص انتبع لا غرب ولا دعنا ما في سبري من غير إخوانا ما عادش في غرب ولا حقب ولا حذر ولا ضغين ولا, ولا برداء ولا أي شيء سبحان الله أن المرأة إذا, سبحان الله إذا كانت في نعيم الدنيا جمعي الحبائي التي لم ترزق الضوء في الدنيا تخير أنت الضوء في الجنة يعني انتخيّلي إذا ما في في الدنيا تبعث علان أمه عليها وليس علانا عن مساء أبشري أبشري إذا تخيري من أهل الجنة إنت هتخيّري إذا أنت لو, لو ربنا بسرين ويعدي ما زويت عني في الدنيا اتخلوني في الآخرة إذا أنت لو ما رزقتيش إذا ما ولدتيش في الدنيا وعايزة تولدي في الجنة قيلها بنفسك ممكن اللسان يقولون بأعلى مقار ولا تعب ولا أشق لا لا لا لا كنت عايزة واللسان كل ما في الدنيا ولا هرب ولا كبر ولا مشقة ولا مرض ولا بغض ولا أبها بمشكل للنساء طبعا سبحان الله أبلا أنت فعلوني أمالك في الجنة كما قارت إن أنجتنا من جاء حاجة بشكل صمح جديد فجعلناهم في اكرا وكانك وذن اسرابا يا حليم اني اؤمن ثلث الجنه اني لما اجل من شوري اذا كان سبحان الله بنات في الجنه اذا نظرت ليها اللي هي اللي كده فيه. لو كانت في الارض للحرفه هي الطلبه اللي بقى ده ايه شديد تمام نعم فهي اذا كان الجو ريم مصطها وجمالها وكذا ونصفه على راسها ويرا مخطفها من قبل فكيف انت, أنت؟ اذا شفتي في الشارع في هي شكل ايه ما تقوليش في الدنيا انت جميله ولا فيك إن في في حاجه انت في كلمه حاجه ثانيه اجمل بكثير ولذلك مش يجب تشغري ابدا من حد مش تشغري ان جوزك بيفكر ولا عايز يتجوز ولا تشغري بكلام جوع قبل ما يصحى انت مش هتفكري مش هتفكري كفايه ان انت تقعده كده في القصر كده وفي نقول سبحان الله ولما صحى سبحان وتعالى اهلى لكل حي والله اني حتى اتفكر في, في, في الجنه كان نبي الله عليه منخوه المنعجه دايما كان يذكر حاضر لرضى الاهل علينا بالجنه يقوم يعني في شغلهم ايه يحفظهم يحافظوا على العمل اه جلنا احذر بالله للجنه احذروا الى عم ذلك نقول كل شيء لازم نذكر الرب سبحانه وتعالى حتى ما قدانيه هم ايه اه من طبعا اللي حوالينا قال با ايه سوى وضع مهاجرين, مهاجرين من من حولكم. من من ومن حولكم الى الرب سبحانه وتعالى الى الاعراب الذين كنا من اهل المدينه مرضوا علينا النفاق منهم من, من اهل المدينه هناك قوم من اهل المدينه في ناس طبيعتهم النفاق حتى كانوا في المدينه فاكرين فاكرين ان هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه كان رأس المنافسين ضد ابي اي ودخل الاسلام كانوا بيعملوا التاد بتاع الهجره على المدينه كان بيتورج على المدينه السيد الخضر كان السيد الخضر لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف تاكل كل شيء واضطر هذا الرجل يدخل ايه الاسلام ليه في قلبه منكره فكان يظهر الاسلام ويخفي عداوه شديده للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي مرضوا على الإجراء أي تنرموا عليه وستمروا وردادوا في فضيانا لا تعلموا دعينهم كده يعني فأه أو تعاملوا مقتضى نفقهم لأن الله سبحانه وتعالى لو حكم في ذلك يعني والله تعالى يقرر أن هذه الفئة الناس موجودة في أهل المدينة وفي أعراض المحسين في المدينة يقول ربي سنعزمكم مرة تانية بيطمع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في هذا الأمر من كيب هائد أجريت فأناك رضيه وأنه ستولى أمرهم ولن يدعهم أبدا بس يعذب عذاب المضاع مرتين في الدنيا مره بنفس المسلمين على اعضائهم مما يغض هؤلاء ومره بصريح العهد ايه نعم ثم يعذبون بعد ذلك العذاب المضاع ذاته انا بالاخره يعني في الدنيا عذابين وفي الاخره عذابين ثم يقول ربي واخرون اعترفوا بالذنوب وعملوا عمل صالحا في الاخره ثوابهم ايه اعتاب منهم ماهمين الطبقه الثالثه اللي بعد كده من المؤمنين ليسوا منافقين لا النظر ولا من السابقين الأولين دول اللي هما تخلفوا مش كده؟ لكن المؤمنين ولذلك فصلتهم ربي سبحانه وتخلط وعملوا صابحا مع أخر سيدة كان الذين تخلفوا على القروب مع النبي صلى الله عليه وسلم في من غير عذر كما نعلم ولا من يستقنوا كاستئزانة اللي هما كانوا أقوم بشكل ومنهم الثلاثة المعرفين اللي هما مين يدنات خالي بالمؤمنين قال لهم قال لك على بعض قال لي في واحد او مجموعه قال لهم اهو او الرقابه من, من الامصار تخلفوا على صله رضوه التبو فلما راجع المغزوات يندم ولما فعلو او ايه نكذب او في سواري ان خلي بالكم ابو نبله ده ربط نفسه في المدج بن صلى الله عليه وسلم في موقعه في قريش آخر لما راح بني قريزه وكان الرسول هاك فيهم فسالوه قال هو يعني فين ايه شاور بس لا مكالبينه بينهم ايه اه نعم تنفيذا بينه بينه الايقره فهو الشاور اللي هو ابو لهب هو... كده على رقبته هقعد عليه لحد ادرك ان هو عمل ايه عملش الا كده خان رسول الله صلى الله عليه صراحه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعت السريع في, في دي يعني سريع الايه ما زالت لحد الان بيقول لك ايه سريع ادي ربابه تلاقي كده اسريعه ان شاء الله اربعه اللي هي في طونه كده اه رمى في لحد ما انزل ربنا سبحانه وتعالى <تصفيق> ايه قرانا فيه ما اتحركش من مكانه الا ما انذر ربنا سبحانه وتعالى نعم <تصفيق> هم دول غلطوا عملوا صالحا اكثر في فأما رمي عبد غزوة ندم على نهاية العرب وآخرنا عبد رب العرب هذا الصمت اللي هو من الناس يكفع زي نظم في الناس يتيطينا نحن نعمل عمل صالح ونعمل عمل صالح عسى الله أن يتوب عسى الله أن يتوب علينا إن الله رب العرب رحيم أسترد أن يتوب ولذلك نقول اللهم اعترفنا بجنوبنا اللهم إنا نقلر ونعطر إستعناها بجنوب العرب إننا مقصرين وإن نزدنا لا يبزغنا وإن عملنا قليلا وإن العمل الذي يعني سبحانه الله يبلغنا قليلا فاللهم اتبرك سرنا وعبت عز للتنا وغفر بنوبنا وتولانا برحمتك يا أحادينا اللهم لا تعزيننا وأنت قادر علينا اللهم لا تعزينك أجلنا اللهم إنا معنا أنك رحيم وغفور وثواب فاللهم بتولي اتب علينا وبرحمتك ومحمد وبمضخرتك اخر لنا يا ربنا يا رب العالمين ذلك ما يا حبت لهؤلاء الذين اعترفوا بالذنب الشعور بذنب يعني تليل أنه عندما تحترف بالذنب فقد قيد بداية حياة القلب أن تحترف بالذنب فقد قد تقول لي أنه ليس ستجاهد أنا فعلا مقصر أنا فعلا معادي قليل يا ربي سبحان الله ورحمة الله مش راضي عن عمل يا ربي طب أنا سبحان الله رب قد الله تغطيني بالوقت تغطيني داني الوقت تعمل إيه؟ أنا مقصر ماذا قدمت إياها وصعيتها يا بيت داني قد ويوميذ لا يعذف على أهل أحد ولا ينصد ولا يا أيها من النفس وإن ترجعي إلى الزكرة وفي أهدا من في الغالي فدخولي جنة أهدي عني ونور أهدي عني ونور كمية عن آلة فرق <تصفيق> <تصفيق> ولا تتعاكدنا بما نحن أهل أهل ولكن يا ربي لا تعاملنا بما نحن أهل أهل ولكن عاملنا بما أنت أهل أهل يا نقول نقول ربي نقول مرة الثانية يا حدي إن تقول ربي يخذ لنا ولي صدقة صدقة بطير بذلك منها أكسري من الصدقة أكسري صدقي صدقي لأنني تصدق بفكاتك من الجنون أكثر من صدقه بكل بمالك بنفسك بتعامك بشرابك بعوده الاخرين بتعليمك الاخرين تجهادك مع الاخرين فان التكفين لافع صدقه لها صور كثيره في الدنيا فبذل النفس وبالمال وبالوقت وبالشراء وبالكلمه الطيبه كل ذلك ممكن ان يتصدق لكل من يقول رب سبحانه وتعالى كل من اعمال الصدقه يكون على رسول من هذا سيأمر له بنا البغر المبين ويتم الإيمان لهم كل من أمانين صدقة للذكاة المفهوضة وفلقة ذلك الأساس المصدق في إيد الناخدة تطهيرهم وتتكين ما هي تطهيرهم من الذنوب والأخلاف العظيمة وتتكينهم يعني دائما الزكاة عندما تطلب من المال أو الصدقة لا ترقص من المالك الجاكد دائما يعتبر التخرج من المالك هذا لا انا مشاق ببقى وعقى مصر واحدة تبقى تبقى تبقى لا انا لو خرجت من مالي كل سنة كذا كذا ما ينقص فينقص لا تنقص صدقة لا تنقص المال انا نمي بل على العسل يرد ويدفر ويدفر ويدفر ويدفر ويدفر كما قررت وصلي عليهم دون المؤمنين الذين خرطوا عنه الصالة يعني صلي عليهم الصالة ليه يعني نوعهم المؤمنين عنوان وفصول جمع يبسعون اليك بكات اموالهم <تدفع> <العلية> <دهيله> إن دعائي دعائي في تعليق اللهم بارك لك تدعي له انها صلاتك سابملها يعني استغفر الله واغفر لك لو طمنين شاء الله وانت بتدعي لهم لما تدعي لهم بتاخد منهم ذكات مال ومش هتنفقها دي للطرق دي بتطمن قلوبهم بترضيهم بتساعدهم وبنوتين بالدعاء سمع اجابه وسمع ايه قبول يسمع فيقبل فيجيب دعائك ان ربنا سبحانه وتعالى يأخذ الله المحفظ معاني وفي أحوال العجال والنيا كل عبد المنى على نيته في على مالك لو ريدك على عملك إذا كانت نيتك صالحة هي جديك بالنية صالحة إذا كانت النية نشط على مالك إحسان المال فإذا كان من يستطاع يسلم جسد أم الله وأمه الصدقة فبعد عمالك يأخذ بسان المال فإذا أثاره أحد صفات الصدقة دي عليه أبا هم بارك له في المال يأخذ الصدقة وإذا كان الم تجد اي دلاله على ان الدكات جميع الاموال ولذلك شوفي لما رويه المدلل على عبد القادر لما اطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والرياله وصحابي اطلقوا الولا وصحابي اموالي الى رسوله وقالوا خذ اموالنا فتصدق بها عنا وصلي عليه يعني استغفر لنا يا رسول الله اش حتى نطهر من الذنوب فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام لا اقبل حتى ينزل امر من السماء حكم من الله فان اذا ردت سكنت الاموال فقال ما هي كلمه السرقه طيب فيها وجهان اي انها السرقه التي بدلوا من امواله اللي هي تطوع والثاني انها الزكاه اللي هي ايه بياخدها من امواله من ان الزكاه لا تجب في الاموال كلها بتسيب ايه يعني اذا بالغ النصاب يعني يطاهروا من زكيه اي يطاهروا زكاه اعماله صلى الله عليه قال فيها وجهين شوفنا قال فيها يستغفر لهم وقال السبيل خياء ادعو لهم وهي استغفار لهم ودعاء لهم ودعو لهم ودعو لهم فأنا لهم وفيها تأميلات ما هي؟ صلاة يا نسوه الطاق فرد لهم هذا هو رأي معباس الثاني رحم ليهم وبدأت لهم رأي آخر عنه مع بارشي ويوارد الثالث وقالوا له كما قال الختال الرابع تذبيت لهم الابن يدعوهم لأخذوا السلوء الله مدريك لكم يثبتهم أنهم يعطوا أموالهم وقيل أنها أمن ل بعد ذلك نقول في القوم ربي ألم تعلم الله هو الذي ينزل عن ذلك ويقصد صدقات وأنه هو الصدقات وأنه هو الصدقات ولذلك عندما كنت تهديد هاية لما صدق علي الله الذي يقف بالصدقات كانت فما تيجي تأوين ونحن نعلم كده بلعا أما تيجي تتصدقي بشيء تفرح الشيء الذي تتصدقي بشيء في الحقيقة هو الأمر الذي يفعله مش لما تيجي تتصدقي شيء لما تيجي شيء تتصدقي كلمه عقليه اه انت <تصفيق> يعني طب نطبخين <تصفيق> <طب أخصرين. تصفيق> هل تعلمي ان صدقتك الصدقه ما تقع تقع في يد الله <تصفيق> تخلي يقع في يد الله الشيء الجليل ده وبعد بس لما تيجي تتصدقي واحد بيت تيجي مثلا لبس شوفي الاحتياج تستحقين دي الناس <تصفيق> كده أنا لا أعلم شيء يأخذون تحويل أكيناك يأخذون تخسر حتى تستخفر تخسر أنها تقدم مرسولة وهناك لا, لا تدري ألا أن أعرف أبن الله والذي يخبر الصدقات والذي أخذ الصدقات تقع في يدك سيدة عيش أصبحت إيه؟ تعتر الصدقة لأنها تعلم أن هذه الصدقة أول أو ما تقع تقع في الناس أعطني صدقتك وأعلمني أن صدقتك أول ما تقع تقع في يد الله وتقع في يدك وأعلاني من تكتب الصدق فإن تخيالي أن الصدق بطبع أيضا لو تذكرت الأمر هذا ستحسني في الصدق وهتحسني في العطاء، وهتبقيني وإن تبقى الصدق بطبع يقول هنا أفأ أفأل أعلم هؤلاء التأجدون أن الله لن يخبر الثودة في الصدق والعبال؟ طبعاً ما من يجب وهو الذي أخبر الصدق لأن سبحانه وتعالى الصدق لقبول الثودة ورحمة الشاملة لعبالي طبعاً وبالتهم أن أصبح دائماً يا حبالي مهما أصر الله سبحان الله هنا يعني التوقف في مرسوح فيه مهما أخطأت وقلت إلى الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي يا لدينا أصره وعلى الله لكن لا. أنا عندك أخطأ حاجة يا بلادي ممكن أن يصل على نفسه وضغل نصل على نفسه وقت الموت منين أدران أن يتوب ساعة نايموت بعض الناس مثلا واحدة كنت كت عن أمر الحجاب واحدة تتكلمون مثلا عن أمر الحجاب يقولون بما المضى مثلا من أقدر ماشين سنة تقول لي أنتبابي مفتق قديرا أولاً أنا الناس الثلاثة عشر عباية من الثلاثين سنة تقول لي أني إن لا يمكن أن نلبس الحجاب من أن أحفر القبر لا هذا فأنت ضمنت من حكمتي ماذا؟ قل أعلام لا لي أعلامي لا أعتبر أني تكون حفران من الآن لأنه في حقيقة الأمر محكول من الآن فأعدوا فأعدوا فأعدوا من الآن لأن النصر قد يطول الغمر قل لا يطول لذلك نقول يا حبيتي في موضعنا ده بيتسمى سوقنا ودار في ذلك الاخير يروي هلاله لحبيب ما من كسب الحلال ولا يعني شو في لا أي فريق وصرقة من اي فلسه وصلت من كسب الطيب يعني حلال والله لا يقبل الا الطيب وكلها تصدق الطيب لانه ما لا يقبل الا الطيب في كل شيء الا اخذها برحمانه ويمينيه ها تصدق ازاي وإذا كانت تقبلها الرحمن بيمينك تسدي له أسوأ شيء عندك؟ تسدي له أشياء بتقبلها لله وهي يعني مش عايزة وصفتك شكلها؟ أخطني بالمسألة وتذكري هذا الحديث تعلمني في ذلك إلا أخذها الرحمن بيمينك فإن كانت صمرا وإن كانت صمرا فتربوا في كث الرحمن فتربوا صدقتك في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل او كان عمرابي احريبا في لوة او في صغيرة. صغيرة مرة صغيرة تكبر تكبر عندك و تبقى حاجة عدلية فالصدقة مقبولة لا هدانا حاجة لا هدانا حاجة لا هدانا حتى لو سمتزعليش انت تصدق بطمرة او بشق طمرة او بشق طمرة او بشق بس كوني صديقة في العمل و كوني صديقة النية و في العطاء و تخيل الشيء الطيب عشان تصدق ليه و يدقى سبحانه وتعالى و ومنذر الحميس قليلا تصدقه ولو شكه طمعه وأنه قد تقول التواب كثير التوبة على التأكيد فمن تابع لا يتاب عليه ولو تقررت منه المعصير ولو تقررت معصير ربنا سبحانه وتعالى يتوب على عفل البرار ومدرار ولا من درشد الكريم الرحيم من التوبة فقدر التواب هو لغة فيه كثير التوبة و... ونقول سبحانه وتفاله مهما الإنسان كان شارك وبعيد عن الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الله سبحانه وتعالى ورده سبحانه وتعالى يتوب عليه الرحيم هذا المذسعى في رحمه كل شيء ولذلك يشوفه رحمه الله قيل وكتبهد سأتوب الذين يتقون ويكون بذكاء والذين ايه؟ يؤمنوا بآيات الله والرسول النبي الأممية الذي يجيلون مكتوبا عندهم التوراة والدرسيلة أمرهم بالمعروف أنه معهم تروحيل الأوم الصيداء وحلم عليهم الصلاة وضعت عنه مصرهم والأغلال التي كانت عليها لأن أخذنهم الدين بكل ما أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك نقول سبحان الله يا حبائي إذا هنا من الطاق جميع المكالفين أن يعملون لأن الإسلام نحن حياة واقعية تقول هذا الأمر مش ليس ليس لرسول الله ولكن لنا كلنا تخلقنا في الدنيا لأمر إيجابيك الغربية تخلقتي إيجابي في الدنيا عشان تفعله ما تريده لا. لا أنت لك يا رب الأرض أرضه والسماء سماؤه والرزق رزقه والحياة ملكه والروح والملكه ملكه والروح من عند ربي يسألونك على روح الروح قل ايه؟ الروح من من قبر ربي الروح دي الروح يشبه لك ملك ربي طبع في الجزء يوم ما يأذى الروبي في الجميل في بصدقهم فيها الروح كل زاينات كثر يوميا من الرد <يوم يوم يوم بتخرجها من الروح من حياتك ولا يعلمها الروح كل يوم من الرد وفي ما بيجي يعني لا كلنا يعني بنروح الدنيا بنجي قلنا سبحان الله كثير مختل حتى الاوان هاي مجرد ما بتصير روح دي. بلوح دي. بلوح دي. حبيب حبيب إن الإنسان الذي يحفظه في الوصول <تصفيق> أميارك اللهم حسنا <حفظ> كذلك تقول أحبك <أو> أخذ أعماله أعماله مشكلة نعم بالمدارة والمحصول أعماله أنت عايزة أنت تحسن الإنسان أو سبحان الله يماعي يقولون إيه أنا حر أنا حر لا مش هكذا متضايق أبقى بالشكل ده أنا أعمل بفدنال لا أنا بتضايق بيت كده أمام ربنا بتضايقها لا أنا ما بقدرش أعمل كده لا أنا ما عدرش أبحاث الله في لا ما أقدرش أنت ما تتضايش لتناصب عني في الضرم أصمش بأمر الحديثين أنت عبدة أنت أمل مجدد أنت أمل مجدد أنت مش أمل هوائك ولا لشيطان ولا الناس أنت أنا للذي خلقك وأنا للذي أدخل في جسدك الروح وأنا الذي أخرج من جسدك اليوم الماء الروح وأنا للذي قلني في السم والبصر والإفتاد والذي قالني قليلاً شكراً ملك أشكره على النعمة الحياة أشكره على, على نعمة التزيج أشكره على نعمة العباط أشكره على نعمة الإيمان أشكره على نعمة الغداية يشتغل على نعمة الأبيض التي تشتغل والطخ وقلبي يشتغل وكلا وقلب تشتغل ولو قانونك بس كلا تعطلت طب يا جماعي لم يعرفش كام ألف عشين ولا مين ولا كنين عشان يجب كرية واحدة كرية واحدة؟ اه كرية واحدة وبعدين ونتي بقوا ايه؟ بعد كده لو قدستك مش عجباه الكرية مع السلامة والملك يعطيك مين؟ من غير مقابل يأقول المشير واحد صفة يا عز والله يا وَمَا خَرَمْتُ إِنَّ وَلَيْنَسَ إِلَا لِعَرْبُّهِ يأمل بالشكر والشكر عملي والشكر طاعة والشكر عبادة لو أعزت مسئلة المهد للأعضاء الكرم وإنكم عفاة يا ربي اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد والله لحبني والله لقدمني لك الحمد والله لك الحمد والله لك الحمد اللهم اتم علينا نعمه العافيه اللهم اتم علينا نعمه العافيه اللهم اتم علينا بالشان اللهم اتم علينا بالخير اللهم ما ما عبدناك حق عبادتك حقا والله ربي لنا شكرا لك حق شكري والله ربي ما احنا ما عبدناك حق عبادتك كنا شكرا لك حق شكري فيا من لا يعبد لم نعبدك حقا عبدا حق وما يا ويا من لم يشكرك حق شكري ولم احرمنا لن احن العافيه في الدين لن احن العافيه الدين اعظم العافيه الدين بلادي اعرض العافيه الدين ان يرزقك رب العافيه الدين تكون عندك دين تكون عندي غنى تكوني اوابه منيبه تكوني معصومه من الله ولذلك سبحان الله لما تذكر نتكلم نتذكر نعمه على ازدواجنا او الذي عظمك من الجاح نعمه هو الذي عثراتك من, من الفقر نعمه هو الذي عصمني من الضلال نعمه هو الذي عصمني من من الشيطان نعمه هو الذي حفظت من كل جوارحي نعمه هتقول ايه نعمه كم <تصفيق> نعم نعم نعمه عددهم تنتهي العمر وغثناه الله ولا نعنس في ان نعد نعمه الله هنا والعالم باخ من كل في نفس ده بكل بسعه النفس بس بس بس بس مش عارفه كام 1000 نفس في اليوم في دقيقه كم افلنا كم افديه كم ده الصبح التقينا في دقيقه في الساعه كام ولا وقع شيء ساعه نعمل بس النفس لو لاق بس اتكتب عننا و... يا تخيل لو ناخذ ابتداء كده شويه بيحصل في ايه اللي لكم بعد ما حرق اللهم لها الحل اللهم لها الحل اللهم لها الحل والله, والله يا ربي ما حل لنا الحق والله يا ما شكرا ما لحقش مقصرين من إحدى لك مقصرين لحمدك مقصرين لطاعتك ولا نتعلمنا لما نحلم ألمك ولكن هم كريم فأعملنا من دون أهل لا أحلم ونحلم عليك وذلك لهم أن يحرصوا الأعمال للدنيان من أخرى ولا تقصرك عمل خير وأداء الواقف لما قال ربي يقول أعماله وقصر الله وإيه؟ أعماله ورسول الله أعماله أنت ستعيش بها أنت ستكون أسرق غناني واجتهدي وكذا إذا كنت تنسي بشارعا لان ربكم يعلم كل اعمالكم وسيراها غدا وستعرف هيبقى كل اعمالك هتعرف وهتوزن وهيشهد يبقى في شهداء شهداء دول جواهر دول اللي بيشهد مش لوحد بس لا هو جلد ما جوا من الجيل تشهد عليهم ايه كل جوا وبعدين بعد كده إيه؟ قال لي تقول نفسك ستادي مع عين يا لقد كنت أخذنا في غطاة لجن منها فشأتنا عندك الغال سرطت اليوم حديد وقال قريب نهورين فلا ما رضوه ولدي كان في طلال مع صليل قال لا لن يخصص الموناتين وقال يقزمت إلى عدود ورعين لا يقزم قول أجلل وقال إليه في, في, في الأول فقال قيمون وانا اطغيته لكن هو ما كان عادتك وكان عادتك وربي ما اطغيته وكان هو اللي كان يسترد وبعدين بعد كده هيقول بربنا سبحانه وعلا لديه جداني لا تخططي مبادئ الأولى بين الوراو جد ثانيا بين الوراو لا تخططي مبادئ وطب ما نقول وبعدين بعد كده يوم ما نقول تلقى التلقيق ولا تكبر الأخوة النقطة التي تجدون تجدون أن في المكان لا أمور يتخضرون عندنا في جانب المسلقون وأما الخريق الآخر وقصد نفاتي مجرم لما تجدون داخلين ويبعين هذا ما يوعدون من, من في كل الحواية الأميرة أنغشي الرحمن بالغيب وجكاء لقلب المليد قد أخروها ذلك يوم في الظروط لهذي لا, لا شاء الله دائما يوم الظروط لو ذلك أعطوه يا حبائي ثم ترجعون بعد النوطير سيجازل كل الإنسان بأعماله ومنحك تستاني في ذلك واضح العقيدة واضح والعمل واضح واحتمل أنه معنى أنكم مهما عملتم خير أو شر فإن الله مطلع عليه ما هذا الكتاب لا ضاد رسول ولا ولم يجرى مع العربي وذل معه وسيظهر ذلك كله في الصحيح لأنك تقرأ كتابك كيف يمكن أن نخطيك اليوم عليك حسيبة اقرأ كتابك ماشي؟ وذلك نقول سبحانه لو آخرون تنيبه مرجونا لامرنا ان <تصفيق> ان عندهم ان يتوب عليهم والله عليهم هؤلاء هم الايه القصص الاخيره ان تخلفوا عن فضل التبوه غير المنافقين وغير المعذبين غير المقتلين اللي هي دول اكيد تاخر الامر ذاتي امرين وكان عمرهم ما تعلمان الله لم يعلموا امرهم ولم يعلمهم يعني لم يعلموا انهم هم قلنا عن باسون زي صغير زي ومن ثلاثه الذين ايه اللي هم راع بنعضيه وقعد بنار ولد ابن علي قيل لما قالوا النبي قالوا له والله كان في سبب ان اصابته في سبب انهم يتخلفوا عن ذلك ولذلك ولم يكونوا منافقين بعد كده تيجي حول فهؤلاء طلبوا لامر الله إما إن سبحانه وتعالى يعذبهم اما ان يتوب عليهم او يغفر لهم ذي القين فيهم عدون فيها وكان احلون وانتم على حالهم اه ولا كما قال السجدي فيهم الثاني يأمر بعضهم بتهذيب نصائح توضيحهم صراحه وإما يتوب عليه محتمال الهيئين يعلم صدق ضبيتهم في الظاهرون وهو يعلم ذلك والثاني أن يعرفوا عنه وأصبح أنزرهم والله رعليم لأنه يعلم أحوالنا مين والذي ينجخ بشيء بحكمة من يعلم من يستحق العظم ومن لا يستحق العظم والذين اتخذوا منذ جنة ضرارا من بشريقهم كما في الآية هذه الآية من المنافقين بل المنذي الغيب لا يمتغن به الله بعض الناس بتبقى لا حول ولا قوه المسجد عشان يبقى ناس الله ينعك ولا عافيه ليه بقى عشان يبني بيت يتبني المسجد عشان ايه يجيبوا البيت تقريبا كان فيه ناس في ناس بتعمل كده ها ايه دلوقتي كده بنتنيتك بقى مش عشان لا الله ينعك لا هنا جماعة من المنزل ونزل نبي مجد الله وإنما للحق ضرر التفق من جماعة المنزل كانت تدرون في هذا المنازل الذي كان عدو بالإسلام في المدينة وحاجأ ومساة المدينة وبعد ذلك فأمر نبي صلى الله عليه وسلم وقدموا المسجد وفرغوا منهم قبل خروج النبي يعني انتهوا من بنائه وقاتوا صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى في مسجدنا ليكون نبي صلى الله عليه وسلم فالأمر انتهت جابوا يعني سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انهم ان بنو قالوا احنا بنانا الضعفاء اللي ما بيقدروش احنا بنبقى طول اداقيل في الليله المظلمه او ما بيشوفش في حصاره في فقال لهم رسول صلى الله عليه وسلم احنا على سفر ولما ارجع ان شاء الله هعمل ايه جابوه صلى اصلي اصلي انا وقبل ان يصل النبي إلى المدينة في رمضان ذو نزلت عن النبي صلى الله عليه واله الله صلى الله عليه وسلم قال امر من السماء يهدون البكره مسجد هذا المسجد أو... مزجد الضرار للدرع بالمؤمنين فهدّم ذلك المسجد لا تقوم فيه أبداً رب عمر رب عمر ربش لا يصليشني أبداً لا تصلي هذا المسجد أبداً هنا المسجد يقيم على التخوة اتغاء وزي الله عز وزي الله يصلى بمرضان وهو مثل هو مسجد قبات في المسجد قبات لكن هذا المسجد يقوم بني على التخوة لن يصلي في رب ولذلك اللي يصلي فيرو كعين فيه بإيه؟ بإيه هو حقني غير أن اصلي فيه واتعبد فيه الشارع لانه مبنى من البنوك قريب من منقوله نعم فيه رجال ويحبون أي يطهرون طهاره القلب وطهاره خارج الداخلي والله يحب اللي يحبوا المطهرين داخل وخارج إن في بنت زياد المسجد رجال يعمرو المساجد بنبي الله سبحانه وتعالى قناه السلام يحب الطهاره في الاكل وفي كل اداء والله يحب ان طلع اللهم رزقنا طهاره داخليه وخارجيه للعبد في دين فيبالغون في طهاره الروح والجسم ايضا كمان الانسانيه لازم يكون فيه كمال انساني اثنين تتوضي من بره وجوه كمان خلاصي نفسك من كل اذام القلب كل اعراض القلب والطهاره الطهره المعنويه كالتنزه من سوء الاخلاق الرديه والطرح الكبير بذات الانجاز احنا بنكذب يعني ثمانيه احسان اساسيه على تقوى الله هو الصوم الصوم تقي لا ت هو يست يستمد غير التقي يستوى الآية يتخوى بقلبه، بحس في قلبه، بحس في أعماله، بحس في سلوكه مع الثاني يساعد نفسه، لا يستوى علاقة بالله على وجهه لا يستوى الثاني صادر بين المسالك بحسن مقاصة أهلها بالفقت القلب هو يستوى بمسالك أن الناس يستوى على تقوى من أمضاء مثل نسج القباة والمية الصالحة والإخلاص والدوال لأن يكون موافق أمره والأمر لا فجمع في, في عمل بين الإخلاص والمتابعة لله ورسولي بافضل ولا اثمن اسس بنيان على شفا ذرف ذرف على طرف طرف الهاء اي كده على على حرف حال بديل ان هو يبني عليها الايام زي اللي بيعبد على حرف الحرف الباء تخيل لما تيجي تبني على الحرف با يحصل ايه ايوه ولذلك ان هذا ذرف انهار اي دليل قد شيء كده باين كان ينهر بهم، ولكن ينهر في هنم والوصول على الظالمين لأنهم عملوا مصابحين منهم، لم يقوموا مصابحين منهم، ولكن كانت في مصالح الدنيا والله ليسوا للرشاد في أفعال من كان بنياً منه في غير حقه وموضعه ومن كان منافقاً مخالفاً لأمر من الله ومن تفتقليش إلى ناس بذلك، ومن تصدق لداري على شيء قبيح ان تقبل أن تقوم بعمله في قسم المصر لا يذهب يوم الذي له وليك الا هم فقط او ضغايش الدنيا ظالما هذا البنيان المنافقين غيبا مصدر اقراب وحس قلوبهم لا يدري حتى تقطع قلوبهم بالندم لحد ما يحسوا احنا اللي عملناه احنا فعلا بنعرف انهم كده اهل النفاق ويتوبوا يا اما بالندم التام قبل والله عليهم في جميع احوال ابادي ظاهرا مع العمل وعصن القلوب خفيا وجليا اصرنيت ان اصادق من عمل لان لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهي الا ما قضى الحكمه لا ينزل شيء في على ارض الا باحكه الله في هذه الايه صور المعنيه عنيده لذاتها ان اتخاذ المد لمد قصده على مد اخر لكنه محرم المفروض ان لو ليه مد لبعض الناس يقول لك ايه للاسف دلوقتي الناس بتعمل كده واحد عنده بيت وعايز يبني على بعد مثلا امطه امطه بسيط اه بيعمل الواحد يوم راح للواحد علشان تطلع العماره مش مهم ان الجماعه بقى هتتفرع جماعه المسؤوليه والاوله ان تجتمع جماعه نعم ولذلك ومنها أن العمل اذا كان فاضلا تغير هنيه تنقلب من يعني اذا كان هو بنا بناء عنده هو بنا منزل لكن كانت نيته ايه توقع مسؤوليه كده ما كانتش نيه صالحه فبعد العمل ومنها ايضا ان لانه على كل حال يحصل لها التضليق بين المؤمنين لأن من المعاصي تيجي لي المسجد وتجي تقني أو حتى تتصدقي للمسجد احنا بنعتبر أن قص هذا الامر لما تيجي تصلي في المسجد تسالي المسجد ده على من منه مساجد اخرى قال لي ما لناش مجرد مسجد يلا خلاص لا اعرفي هو قريب من مساجد اخرى لا ده المسجد اللي على اللي بعيدوا يبقى يبعد لازم تسالي السؤال ده يقربوا على مقدار كذا وكذا وكذا طيب خلاص محتاجين مسجد نيجي مسجد في المكان. لكن لسه ده عشان عايز يبني عمارة او عايز يبنع فلوس يوم يبني مسجد تقللات المسلمين تقللات المسلمين في أموال المسلمين بدلت نقول اي شباني كلنا عن صلاة الأماكن المعصية والبعض عنها معاستها ماتن ماتنوحيش نصلي في أماكن المعصية ايه؟ ايه؟ انا كنت على البحر والناس مش كنت بالحاجات التي تعرفينها مش عارفينها؟ مش عارفينها؟ يعني لو مثلا أماكن ثلاثة وبعدين سبحان الله قلت جميل قوي الصلاه على الرب كانت هنا جدا قعدت شويه حاجاتي دلوقتي بتصل وكان ما عنديش شو في شوفي مسجد بره هناك عشان ما يبقاش فيه معصيه لكن انت قاعده على ظهرك للبحر والناس كلها بتتفرج وانت قاعده على راسك ومتغطين فين بالمايون ودي كانت فاكره الشورق ودي مش عارفه قال على القلعه التي سقطت وكل حبيبه قلبي هنا من الامر ده يقوم هنا في تفسير الصور تفسيرات ومنها النهي عن الصلاه في اماكن المعصيه والبعد عنها وعن قربها لازم ما تجيليش نفسك في في مسبحه او سبحان الله اتخذي مسجد لان ده بيهر ربنا سبحانه وتعالى نها. لا تصلي ايه لا تقومي فيه ابدا لا ما ينفعش ده مكان معصيه ما تخمشي فيه ما ينفعش ان تيجي في مكان معصيه وتقومي فيه ما ينفعش ده مش بكلامي ده بكلام الرب سبحانه وتعالى هو بيامر سبحانه وتعالى وادوري على المسجد القريب وصلي الله الحمد بالمساجد الموجودة نعم ومنها أن المعصية تؤثر في اللقاء كان يعني صارت معصية المناطقين في مجلس الضراء ونهي عن من القيام منه وفذلك الطاعة هو أسطف بأخناك كان يعني صارت في مجلس يعني أن تيك في مكان في طاعة حسي كده ان الطاع والطاعة تحل على كل المكان في المكان هذا يقول لك لو واحد صارح في حي يجبر الحي عشان ذلك الصارح كل الوقت انتهى ونجينا ان سبحان الله بار الحبيب فقيه النهارده هنخلص سوره اي سوره شاء الله نقرئ سوره التوبه نشرحها امم نعم يعني احنا عند قراءتنا النهارده ان شاء الله ان شاء الله باذن الله السنه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Ashhadu an <many> la ilaha illa Allah wa ashhadu anna <many> Muhammadan Maria, l'hora فقد يشتد انتشار فيروس كورونا اللهم احفظ بلدنا وسترنا ورد علينا بالصحه والسلامه واخذت ارواحا كثيره اشفع لهم اللهم ارحمهم اللهم اجعلنا خائفا على مرضى وبياجله وناجعنا في امورها اللهم انس استق الامور اللهم اجعلنا ت قتاب مع صقاات مصفيةاه هو يلش بقيين الفية ف مع مين ولىجمات كجنات يع الموت الأمين وح الأاص هي مصاري تحتاج في السرا والله ج معنا جمع لاح بيننا في جلات بنها في معصد ح جر كل به هذا حبة ص وال ووز شر بتني اقول كل استخدام عشان ما ينسي الجمال ااا ايه المسورات تتكل لهم فيها تاويلات ما والقرب منه واحمل قربها اه دي هي قالت رحمه وقربه كده انت طيب ايه بقى خدت قبل كده هديه خدت مدي حد ثاني الله كده السؤال الاخر يا بنات والسابقون الس... الأولون الاولون الأولون والسابقون الاولون يا بنات من السابقون الاولون ها مين السؤال في هذه الايه في مكان السبق السبق الى ايه السبق الى ايه امانه امانه ها جنوده دي بنت الحاجه اميمه ها ايوه يا اميمه بنت الحاجه اميمه ها ماما تعينك انار عشان كمان في الشطر في القرائيه تسأل الأخت في الغرفة تقول إن حماسة أعدت عندها وكبرت في السن وقاررت معرفة شقةها ولكن أم الأختاء أمها مرضت وهي ليست عندها غير عفل تقصر مع حماسة وتذهب لأمها طب ما تجيب أمها مع حماسة ويشتغل يتخلص المسألة يعني ما معنى يتأخذاء العجل؟ كده دي مستشفة جميلة قردنا هي يثبتها يا رب إما مرجون الأمر الله إما يعظم في هوجهان ما هي الوجهان اي المغرضين يا بنات واخرون الله ان يعذبهم في هوجان الوجهين هم ايه ان اما على حالهم او يرفضوا دعوه في الشارع الاخضر مكتوبي ما كانش نسيب بقى Assalamu de